man سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّرَ فِيهِمْ رَبَّنَا أَنْصُرْنَا وَكُنْ يَحْمِلُ رَبَّنَا أَنْصِرْنَا من صالحا لنا موقنون ولو onu şik nə وش لا لا nədə أَذَمُونَ زُم هو سبح بحمد ربي وهو ما يستدير Bye-bye. Sal kuvava o مِنْ لَا يُقَاهِ فَلَنْ تَنقُمُوا فِي Və can home. <laughs> mən ə